بسم الله الرحمن الرحيم النوع الثالث من أنواع التعارض بين النصوص في الظاهر قال فإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاف فيخص العاف فيخص العام بالخاص مثل قولي سبحان والسارق والسارقة فقطع أيديهما هذا عام كل من يسرق يقطع، لكن أتىنا حديث عائشة ظل عنها لا قطع إلى في ربع دينار فصاعدا فلذي يسرق الشيء يسير لا تقطع يده، ومثل قوله سبحانه الزانية والزاني فجلد كل واحد منهما مئة جلدة يخص, يخص هذا العام بقول مسلم. عفية لأمتي عن الخطأ والنسيان ورفع القلم عن ثلاثة إلى أن قال عن المجنون حتى يفيق فلو زل المجنون لا يجلد وهكذا والنوع الرابع من أنواع التعارض قال فإن كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه يعني حديث نص واحد في عام وفي خاص مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين هذا خاص قلتين لم يحمل الخبث هذا عام يعني الماء ما يحمل خبث وخاص إذا كمان قلتين فمعنا هذا الحديث لو كان الماء أكثر من قلتين وتغير طعمه ولونه وريحه فهو طاهر لكن عندنا حديث آخر مثله أيضا عام من وجه وخاص من وجه مثل ان الماء لا ينجسه شيء هذا عام يعني الماء دائما طاهر الا ما غلب على لونه او ريحه هذا خاص يعني اذا تغير اللون أو الريح فالماء نجس حتى ولو كان كثيرا فماذا نصنع قال رحمه الله فيخص كل واحد منهما يعني من العامين بخصوص الآخر فعندنا العام في الحديث الأول إن الماء لا ينجسه إن الماء إن الماء لا ينجسه شيء إذا كبلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث هذا عام يخص إذا تغير لونه أو ريح والحديث الثاني إن الماء لا ينجسه شيء هذا عام نخص منه إذا كان الماء أكثر من قلتين أما قلب قلتين فينجسه شيء فمجموع الحديثين معناه إذا بلغ الماء قلتين لا يغير لا ينجسه شيء ذلك قال فبخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر نعم ويكون مصنف رحمه الله قد انتهى بهذا من النسخ وتعارض النصين فيهما اللهم صل على محمد